من أمين يا الله أمين أمين يا الله به أشتافي من كل داء ونوره وحيراتي أمين يا الله أمين أمين يا الله به أشتافي من كل دائل ونوره ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي أمن يا الله أمن أمن يا الله فيا ربي متعني بسر حروفيه حروفيه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي أمين يا الله أمين أمين يا الله فيا ربي ما اتعني بسر حروفي حروفي, حروفي وانوور به قلبي وسمعي ومؤلتي أمن يا الله أمن أمن يا الله صلاة الله ذوي القرآن صلاة Oh. Uh. إِنَّ مُرَادِي لَمْ تَنَالَ dá il وخابا <تصفيق> <تصفيق> من تجنبا وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وَآلِ بَيْتِهِ كِتَابٌ وَصَحْبِهِ ذُو الْقُرْآنِ وَلَنْ قَرِينًا فِي الدُّنْيَا غَلَا الْآخِرَةُ سِوَى وَلَا شَفِيعَ إِلَّا عند المولى عاد القرآن صلاة الله وسلام على من أوفى القرآن وآل بيته كرام وصحبه ذا والقرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من نوحي الكرآن وآل بيت الكرام صبي حالة الله والسلام على من أوحي الكرآن وأول بيته الكرى وصحبه ذوي الكرآن عسى نجبى عسى نحبى شفعة من القرآن عسى نرضى عسى نحضى جن لموز للقرآن صلات الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصبي القرآن وحصل كل ما يرام وحج منزل القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وألبي الكرم وصاحبه ذوي القرآن أمتنا في حسن ختان مع القبول بالقرآن وصلت حملا ما دم القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأول بيته الكرام وصبه ذوي القرآن عبد الله ذنب ضام محبة إلى القرآن لقارئ ومقرئ كذن تلامذ القرآن صلّى الله وسلّم. على من أوحي القرآن وأهي بيته الكرام وصبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة يا و القرآن سلام الله والرضوان على من أعظم القرآن بقلب خالص. محب الراغ بالقرآن صلاة الله والسلام على من أوحي الكرآن وآم بيته الكرام وصابي ذوي القرآن والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن مجودا خاشعاً ومؤهما معنى القرآن وعاملا جميعاً أوى وما تضل القرآن صلاة الله وس سلام على من أُحِيَ الْقُرْآنِ وَأَنِّي انكرا وصاحب هذا القران ولا قرين في الدنيا ولا الاخره سوان القران ولا شفيعا الا اعلى لن نمل عدم قران صلاة الله والسلام على من اوحيا بالقران و ال بي ki var o zaman bir وآل بيته القرآن وصابه دوي القرآن عسى نجبى عسى نحبى شفاعة من القرآن عسى نرضى عسى نحضى جنان موزل القرآن صلاة الله والسلام على من نوحي القرآن وآل etil kivam vasf i ومات الله عَلَى مَنْ من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصابه وَاَسْمَ رَزَقْتَنَا كَمَا قَدْ عادا الْقُرْآن وَحَصِّ الْلَّمَا يُرَى وَحَجَّ مَنْ زِلِّ صلاة الله والسلام على من موحي القرآن وآل بيته الكرام وصابه دعو القرآن على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصابه لعبد الله ذا النظام محبة إلى القرآن لقارئ ومقرئ كذا تلامذ القرآن صلاة الله والسلام عَلَمَنْ يُحْيِي الْقُرْآنَ وَأَنذِرْ بِتِلْكَ الْعَوَامِ وَصَاحِبْ الْقُرْآنَ